الحمد لله الحمد لله السميع المجيب العلي القريب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه ولا يغيب عليه توكلنا وإليه ننيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرقيب الحسيب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عبدٌ شكورٌ أواهٌ أواهٌ حليمٌ منيب صلى الله عليه وسلم عدد درات الغبار وأوراق الأشجار ومياه البحار والجبال الغرابب ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهو يوم قريب أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ما به تتظاهرون ولكن ينظر إلى قلوبكم وما تعملون فأصلحوا البواطن والظواهر لعلكم تفلحون عباد الله عباد الله بشارة نقلها لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن ربكم فاسمعوها وعوها واقبلوها واعملوا بها وسابقوا فإنكم في دار استباق والمفلح يا عباد الله من سابق فسبق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 وهو اللطيف الخبير الكريم الرحيم يقول أنا عند ظن عبدي بي وفي الرواية الأخرى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي الرواية الأخرى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله فربك الكريم يا عبد الله عند ظنك به فإن ظننت به الخير ساق لك الخير وإن ظننت به شرا ساق لك الشر والمحققون من العلماء يقولون في باب الذنوب والخطايا يتبعها المؤمن بما يغسلها ثم يحسن ظنه بربه أنه عفى عنه وغفر له ولا يشطي نفسه بها وفي باب العبادات يجتهد المؤمن في إتقانها وفي إحسانها ثم يكون بين حال الوجل ألا تقبل منه لعلمه بتقصيره وبين حال الظن بالله أنه يتقبلها منه للطفه وكرمه هكذا يا عباد الله يكون حال المؤمن عند ذنوبه وخطاياه وعند عباداته التي يتقرب بها إلى الله عباد الله عباد الله إن أكثر ما يشق الناس في الدنيا تفكيرهم في المستقبل وخوفهم مما يقع فيه والمستقبل غيب بيد الله فلا تشقي نفسك به يا عبدالله وأحسن الظن بربك وظن أن الخير قادم إليك فإنك إن ظننت ذلك ساق الله الخير إليك وربكم سبحانه يقول وإذا وأنا معه إذا ذكرني الله أكبر يا عبدالله إذا ذكرت الله كان الله معك سبحانه وتعالى يكون معك فيحفظك وينصر وينصرك ويدفع عنك كيد أعدائك يكون معك يؤنس وحشتك يكون معك يذهب خوفك يكون معك يطمئن قلبك ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا ذكرت الله عز وجل يذكرك الله عز وجل كلما ذكرته الله أكبر يا عبد الله الله في عليائه سبحانه وتعالى يذكرك كلما ذكرته فإن ذكرت الله في خاليا ذكرك الله في نفسه ما أعظمه من مقام أن يذكرك الله عز وجل وإذا ذكرت الله بين الناس الذكر المشروع للذكر الممنوع ذكرك الله عز وجل في ملأ خير منهم فيذكرك الله عز وجل عند الملائكة يذكرك باسمك ويثني عليك سبحانه وتعالى قال العلماء وكان الملائكة إذاك خيرا من الملأ الذين في الأرض لأنهم أكثر عددا ولأنهم مع الله سبحانه وتعالى وفي الرواية الأخرى للحديث وأنا معه إذا دعاني الله أكبر يا عبد الله كيف يمل المؤمن من الدعاء وكيف ينقطع عن الدعاء وهو, وهو في عباده كيف يمل المؤمن من الدعاء والله عز وجل معه كلما دعا ربه كان الله عز وجل معه فإياك يا عبد الله أن تمل من الدعاء أو أن تنقطع عن الدعاء او تعجل فتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فانك في خير ما دعوت الله ذكر الله ودعاء الله عز وجل يقربك من الله ويجعل الله معك ذكر الله يا عباد الله نعيم في الجنة ونعيم في الدنيا فأهل الجنة يذكرون الله ويلهمون التحفيح والتحميد كما تلهمون النفس والمؤمنون في الدنيا يعيشون جنة الذكر فيذكرون الله عز وجل وإنك يا عبد الله ان تعجب لتعجب من, من عجز المؤمن أن يذكر الله وعنده من الأوقات الشيء الكثير وال والذاكرون الله بكثيرا والذاكرات هم السابقون يا عباد الله فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ويقول ربكم سبحانه وتعالى في هذه البشارات العظيمة وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي باعا والباع يا عباد الله هو ما بين طرف الكف اليمنى اذا مده اليد اليمنى اذا مده اليد اليمنى الى جهة اليمين وطرف الكف الشمال اذا مده اليد الشمال الى جهه الشمال هذا هو الباع وان اتاني يمشي اتيته هروله الله أكبر يا عباد الله ربكم علي مستوى على عرشه فوق سمواته وهو يقرب ممن شاء من عباده من المخلصين من عباده وهو سبحانه العلي في قربه القريب في علوه سبحانه وتعالى الله يقرب من بعض المؤمنين فيقرب من الداعي إذا دعاه ويقرب من المؤمن إذا ذكره ويقرب من المؤمن إذا تقرب إليه سبحانه وتعالى <تصفيق> واعلموا عباد الله أن أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه وهو في صلاته إذا تجد لله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا عباد الله من الصلاة قوموا بفرضها وأكثروا من نوافلها وإذا تجدتم فسبحوا الله وأكثروا من الدعاء فإنكم أقرب ما تكونون إلى الله عز وجل وإن أقرب ما يكون الله إلى عبده في جوف الليل الآخر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فالله عز وجل في آخر الليل يكون أقرب إلى العباد لا لتعجب من حالنا في هذا الزمان نسهر أول الليل ويمتد سهرنا إلى نصف الليل فإذا اقتربنا من جوف الليل الآخر نبنى نمنى ولم نصلي ولم نذكر الله عز وجل ولم ندعو الله عز وجل سبحان الله يا عباد الله كم نضيع على أنفسنا من الخيرات والبركات والدعوات المستجابات والتوبات المقبولات في آخر الليل فالله الله عباد الله اجتهدوا في أن تكونوا في آخر ليلكم مصلين تاجدين أقرب إلى الله حيث يكون الله عز وجل أقرب إليكم كما أخبركم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم واعلموا عباد الله أنكم لا تزالون تتقربون إلى الله بالطاعات حتى يقربكم الله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 ويده التي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الا تتقوا الله عباد الله وتاملوا ما اخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربكم سبحانه وتعالى واعملوا بما فيه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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن الأعداء والمبطلين إذا أرادوا أن يسقطوا دولة صلقوا سهامهم على الحكام والعلماء لأن الناس إذا فقدوا هيبتهم لحكامهم وتقديرهم لعلمائهم أو شك أن يتشتت صفهم وأن يفقدوا دينهم ودنياهم فلا يزال الناس بخير ما قامت هيبة الحكام في القلوب وتقدير العلماء في القلوب ولذلك يصلط الأعداء إذا أرادوا إسقاط دولة كلامهم وسهامهم على حكام البلد وعلى علماء البلد فالله الله عباد الله تنبهوا لهذه القاعدة الشرعية والحقيقة الواقعية وكونوا يا عباد الله ممن يرد كيد الأعداء بثقتكم في ولاة أمركم وثقتكم في علمائكم ضعوا أيديكم في أيدي ولاة أموركم وسيروا خلف علمائكم ولا تلتفتوا إلى ما يلقيه أعداؤكم عباد الله عباد الله إن المتأمل للواقع المعاصر يجد أن أعداء المسلمين يشغلون المسلمين عن مصالحهم وعن قوتهم بإشعال نيران الفتن هنا وهناك وكلما رأوا دولة إسلامية تسير في طريق القوة وتنمي اقتصادها عملوا على استنذاف اقتصادها وعلى إشغالها عن خيرها بتلك المخططات الشنيعة فعلينا عباد الله أن نتنبه لهذه الحقيقة وأن نقف في وجوه أعدائنا عباد الله تدركون كما ندرك ما تمر به بلادنا السعودية هذه الأيام من هجمات منظمه على ولي العهد حفظه الله عز وجل وعلى بلادنا وانهم والله انهم والله انهم والله لا يريدون احقاف حق ولا يريدون حقا لانسان ولا يريدون هذا الانسان بعينه وانما يريدون بلادنا يريدون اذهاب خيرنا يريدون إسقاطها ولا يريدون ذلك يا عباد الله لذاتها وإنما لأن السعودية قلب المسلمين أمنها أمن للمسلمين وقوتها قوة للمسلمين وإليها يأرز الإيمان كما هو معلوم يا عباد الله هم يعلمون أنهم إن أضعفوا السعودية أضعف الدول الإسلامية وإن أسقط السعودية أسقط الدول الإسلامية فعلينا جميع المسلمين في كل مكان أن نكون حذرين وأن نتنبه لمخططات أعدائنا إن أقل الواجب علينا يا عباد الله ألا نصدق أعداءنا وأن نرد كلامهم عليهم وأن ندعو لولاة أمورنا وأن ندعو لعلمائنا بالتوفيق والتسديد وأن نعتصم بحبل الله جميعا وأن نحذر الفرقة وأن نحذر الفتن وأهلها ألا فاتقوا الله عباد الله وإياكم أن تؤتى دولكم من جهتكم وإياكم أن تؤتى دولة الإسلام وعز المسلمين من قبلكم اتقوا الله عباد الله وتناصروا فيما بينكم وإياكم أن يخترقكم أعداؤكم عباد الله عباد الله إن صلاتكم وسلامكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم فيه قيام ببعض حقه فيها قيام ببعض حقه وفيها إرضاء لربكم وفيها إعلاء لمقامكم حيث يصلي عليكم بها ربكم ويرفعكم بها درجات ويحط عنكم بها السيئات ويزيد لكم بها الحسنات ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون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 اللهم اجعلنا لك شاكرين اجعلنا لك ذاكرين اجعلنا لك أواهين اجعلنا لك منيبين يا رب العالمين اللهم يا حفيظ من أرادنا أو أراد حكامنا أو أراد علماءنا أو أراد جيشنا أو أراد بلادنا أو أراد بلدا من بلاد المسلمين بشر وكيد اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره وعجل به يا رب العالمين اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم, اللهم, اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا بلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة